طامي عنس قاف كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَا مِن فَوْقِهِنْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء Just Allah is faithful to them, and what you were, who is with them, be줄. And that وَتُنْذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً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 وَعَام وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب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 شرع عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذين اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمُ الرِّيْبُ فَلِذَلِكَ فَدَعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ فَلِذَلِكَ فَدَعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبَعْهُ أَهْمَ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم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 استجيب لهم حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده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 وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 ذالِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور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 ان في ذلك لايات لكل صبار شكور او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم, والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا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 وَمَا كَانَ لَهُم مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٌ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ, استجيبوا لربكم مِنْ قَبْلِ أَنْ يا يوم الام ردله من الله ما لكم من الجئي يومئذ وما لكم من مكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفذا إن عليك إلا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 يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما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 هُوَ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أمرنا. وَكَذَلِكَ أوحينا إليك روحا مِنْ أَمْرِنَا